الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الخامس والأربعون من كتاب زاد المعاد مسجل على شريط من فئة تسعين دقيقة نواصل القراءة في حكمه صلى الله عليه وسلم في أول غنيمة كانت في الإسلام وأول قتيل ونكرم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الغنيمة ووضع القتيل والمعروف في السير خلاف هذا وفي هذه القصة من الفقه اجازه الشهادة على الوصية المختومة وهو قول مالك وكثير من السلف ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده وفيها أنه لا يشترط في كتاب الإمام والحاكم البينه ولا أن يقرأه الإيمان والحاكم على الحامل له وكل هذا لا أصل له في كتاب ولا سنة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع كتبه مع رسله ويسيرها إلى من يكتب إليه ولا يقراها على حاملها ولا يقيم عليها شهدين وهذا معلوم بالضرورة من هديه وسنته فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الجاسوس ثبت أن حاطب بن أبي بلتعه لما جس عليه سأله عمر رضي الله عنه ضرب عنقه فلم يمكنه وقال ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم وقد تقدم حكم مسألة مستوفى واختلف الفقهاء في ذلك فقال سحنون إذا كاتب المسلم أهل الحرب قتل ولم يستتب وماله لورثته وقال غيره من أصحاب مالك رحمه الله يجلد لندا وجيعا ويطال حمسه وينفى من موضع يقرب من الكفار وقال ابن القاسم يقتل ولا يعرف لهذا توبة وهو كالزنديق وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد رحمه الله لا يقتل والفريقان احتجوا بقصه حاطب وقد تقدم ذكر وجه احتجاجهم، ووافق بمعقيل من أصحاب أحمد مالكا وأصحابه. فصل في حكمهم في الأسرى ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأسرى أنه قتل بعضهم ومن على بعضهم، وفعل بعضهم بمال، وبعضهم باسرى من المسلمين، واسترق بعضهم، ولكن المعروف أنه لم يسترق رجلا بالغا، فقتل يوم بدر من الأسرى عقمة من أبي معيط والنضر بن الحارث وقتل من يهود جماعة كثيرين من الأسرى وفاد أسرى بدر بالمال بأربعة آلاف إلى أربعمائة وفاد بعض بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة ومنى على أبي عزة الشاعر يوم بدر وقال في اسارى بدر لو كان المطعم بن علي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له وفدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين وفدى رجالا من المسلمين ممرأة من, من السبي استوهبها من سلمة من الأكوع ومن على ثمامة من أثار وأطلق يوم فتح مكة جماعه من قريش فكان يقال لهم الطلقاء وهذه أحكام لم ينسخ منها شيء بل يخير الإمام فيها بحسب المصلحة واسترق من أهل الكتاب وغيرهم فسبايا أوطاس وبني المستلق لم يكونوا كتابيين وإنما كانوا عرية أوثان من العرب واسترق الصحابة من بني حنيفة ولم يكونوا كتابيين وقال ابن عباس رضي الله عنهما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسرى بين الفناء والمن والقتل والاستعباد يفعل ما يشاء وهذا هو الحق الذي لا قبل سواه. فصل وحكم في اليهود لعدة قضايا فعاهدهم أول مقدمه المدينة ثم حاربه بن قينقاع فظفر بهم ومن عليهم ثم حاربه بن نظير فظفر بهم وأجلاهم ثم حاربه بن قريضة فظفر بهم وقتلهم ثم حاربه أهل خيبر فضفر بهم وقرهم في أرض خيبر ما شاء سوى من قتل منهم ولما حكم سعد بن معاذ في بني قريظه بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنى أموالهم أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا حكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات وتضمنه الحكم. أن ناقض العهد يسري نقلهم إلى نسائهم وذريتهم إذا كان نقضهم بالحرب ويعودون أهل حرب وهذا عين حكم الله عز وجل فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر حكم يومئذ بإقرار يهود فيما على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وحكم بقتل ابني ابن الحقيق لما نقضوا الصلح بينهم وبينه على ان لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا من اموالهم فكتموا وغيبوا وحكم بعقوبه المتهم لتغييب المال حتى اقر به وقد تقدم ذلك مستوفا في غزوه خيبر وكانت لاهل الحديبيه خاصه ولم يغب عنها الا جابر بن عبد الله فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة حكم بأن من أغلق بابه أو دخل دار أبي سفيان أو دخل المسجد أو وضع السلاح فهو آمن وحكم بقتل نفر ستة منهم مقيس ابن صبابة وابن خطل ومغنيتان كانتا تغنيان بهجائه. وحكم بأنه لا يجهز على جريح ولا يتبع مدبر ولا يقتل أسير ذكره أبو عبيد في الأموال وحكم لخزاعه أن يبذلوا سيوفهم في بني بكر إلى صلاة العصر ثم قال لهم يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم حكم صلى الله عليه وسلم أن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم هذا حكمه الثابت عنه في مغازيه كلها وبه أخذ جمهور الفقهاء وحكم أن السلب للقاتل وأما حكمه بإخراج الخمس فقال ابن إسحاق كانت الخيل يوم من قريظه ستة وثلاثين فرسا وكان أول فيء وقعت فيه السهمان وأخرج منه الخمس ومضت به السنة ووافقه على ذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق فقال إسماعيل وأحسب أن بعضهم قال ترك أمر الخمس بعد ذلك ولم يأت في ذلك من الحديث ما فيه بيان شاف وإن جاء ذكر الخمس يقينا في غنائم حنين وقال الواقعي أول خمس في غنائم قاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام نزلوا على حكمه فصالحهم على أن له لهم ولهم النساء والذرية وخمس اموالهم وقال عبادة بن الصامت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بدر فلما هزم الله العدو تبعتهم طائفه يقتلونهم واحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة استولت على العسكر والغنيمه فلما رجع الذين طلبوهم قالوا لن المثل نحن طلبنا العدو وقال الذين احدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم نحن احق به لاننا احدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا ينال العدو غرته وقال الذين استولوا على العسكر هو لنا نحن حويناه فانزل الله عز وجل يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بواء قبل ان ينزل واعلموا أن ما غننتم من شيء فأن لله خلوسه وقال القاضي إسماعيل إنما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنوال من النظير بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار سهل بن حنيف وأبي بن والحارث بن السمة لأن المهاجرين حين قدموا المدينة شاطرهم الأنصار ثمارهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم قسمت أموال بني النبير بينكم وبينهم وأقمتم على مواساتهم في ثماركم وإن شئتم أعطيناها للمهاجرين دونكم وقطعتم عنهم ما كنتم تعطونهم من ثماركم فقالوا بل تعطيهم دوننا ونمسك ثمارنا فأعطف رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين فاستغنوا بما أخذوا واستلم الأنصار من رجع اليهم من ثمارهم وهؤلاء الثلاثة من الأنصار شكوا حاجة فصل وكان طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد رضي الله عنهما من الشام لم يشهد بدرا، فقسم لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سحنهما فقال وأجور يا رسول الله فقال وأجوركما وذكر من الشام ومن حبيب أن أبا نبابه والحارث بن حاطب وعاصم بن عدي خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فردهم وأنّ أبا نبابه على المدينة وابن أم مكتوم على الصلاة وأسهم لهم والحارث بن الصنة كسر من روحاء فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه قال ابن هشام وخوات بن جبير ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه ولم يختلف أحد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تخلف على امرأته رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب له بسهمه فقال وأجري يا رسول الله قال وأجرك قال ابن حبيب وهذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون أن لا يقسم لغائب قلت وقد قال أحمد ومالك وجماعة من السلف والخلف إن الإمام إذا بعث أحدا في مصالح الجيش فله سهمه قال ابن حبيب ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسهم للنساء والصبيان والعبيد ولكن كان يحذيهم من الغنيمة فصن وعدل في بسمة ابن والغنم كل عشرة منها ببعير فهذا في التقويم وقسم تلميان المشترك وأما في الهدي فقد قال جابر نحرمها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعه والبقرة عن سبعه فهذا في الحديبية وأما في حجة الوداع فقال جابر أيضا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنه وكلاهما في الصحيح وفي السنة من حديث بن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن علي مننه وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها فأمره أن يبتع سبع شياه فيذبحهم فصل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب كله للقاتل ولم يخمسه ولم يجعله من الخمس بل من أصل الغنيم وهذا حكمه وقضاؤه قال البخاري في صحيحه السلم للقاتل إنما هو من غير الخمس وحكم به بشهادة واحد وحكم به بعد القتل فهذه أربعة أحكام تضمنها الحكم صلى الله عليه وسلم السلب لمن قتل قتيلا وقال مالك وأصحابه السلم لا يكون إلا من الخمس وحكمه حكم النفي قال مالك ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ولا فعله في غير يوم حنين ولا فعله أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما قال ابن مواز ولن نعطي غير البراء ابن مالك سلب قتيله وخمسه قال أصحابه قال الله تعالى واعلموا أنما غنينتم من شيء فأنا لله خمسه فجعل أربعة اخماس الغنيمة لمن غنمها فلا يجوز أن يؤخذ شيء مما جعله الله لهم من, من احتماله ايضا فلو كانت هذه الآية إنما هي في غير الاسباب لن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم حكمها إلى حنين وقد نزلت في قصة بدر وأيضا إنما قال من قتل قتيلا فله سلبه بعد أن برد القتال ولو كان امرا متقدما لعلمه أبو قتاله فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد اكابر الصحابة وهو لم يطلبه حتى سمع نادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ذلك قالوا وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه مشهادة واحد بلا يمين فلو كان من الرأس الغنيمة لم يخرج حق مغنم إلا تخرج به الأملاك من البينات أو شاهد يمين قالوا وايضا فلو وجب للقاتل ولم يجد بينة لكان يوقف كن يقطخ ولا يقسم وهو إذا لم تكن بينة يقسم فخرج من معنى الملك ودل على أنه إلى اجتهاد الإمام يجعله من الخمس الذي يجعل في غيره هذا مجموع محتج به لهذا القول قال الآخرون قد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله قبل حنين بستة أعوام فذكر البخاري في صحيحه أن معاذ بن عمرو بن جمح ومعاذ بن عفراء الأنصاريين ضربا أبا جهل بن نشان يوم بدر مسيفهما حتى قتلاه فانصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكم قتله فقال كل واحد منهما أنا قتلته فقال هل مسحتما سيفيكما قال لا, لا فنظر إلى السيفين فقال كلاكما قتله وسلبه لمعاد بن عمر بن جموح وهذا يدل على أن كون السلب القاتل أمر مقرر معلوم من أول الأمر وإنما تجدد يوم حنين الإعلام العام والمميدات به لا شرعيته وأما قول ابن المواز إن مكر بكر وعمر لم يفعلاه فجوابه من وجهين أحدهما أن هذا شهادة على النفي فلا تسمع الثاني أنه يجوز أن يكون ترك المنادات بذلك على عهدهما اكتفاء بما تقرر وثبت من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضائه حتى لم سح عنهما ترك ذلك تركا صحيحا احتمال فيه لم يقدم على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن قوله ولم يعطي غير البراء إذن عليك سلب قتيره فقد أعط السلب لسلبة الأكوع ولمعاذي بن عمر وعلي أبي طلحة الأنصاري قتل عشرين أم حنين فأخذ وهذه كلها وقائع صحيحة معظمها في الصحيح فالشهادة على النفي لا تكاد تسلم من النقط وأن قوله وخمثه فهذا لم يحفظ به أثر البته بل المحفوظ خلافه ففي سنن ابي داود عن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب وأن قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه فهذا عام والحكم بالسلب للقاتل خاص ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنه ونظائره معلومه ولا يمكن دفعها وقوله لا يجعل شيء من الغنيمة لغير أهلها بالاحتمال جوابه من وجهين احدهما أنها لم يجعل السلب لغير الغانمين الثاني إنما جعلناه من قاتل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالاحتمال ولم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم حكم الآله الى يوم حنين كما ذكرتم بل قد حكم بذلك يوم بدر ولا يمنع كونه قاله بعد القتال من استحقاقه بالقتل وأن كون أبي قتاده لم يطلبه حتى سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يقوله فلا يدل على أنه لم يكن متقررا معلوما وإنما سكت عنه أبو قتادا لأنه لم يكن يأخذه مجرد دعواه فلما شهد له به شاهد أعطاه والصحيح أنه مكتفى في هذا بالشاهد الواحد ولا يحتاج إلى شاهد آخر ولا يمين كما جاءت به السنه الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها وقد تقدم هنا في موضعه وأما قوله إنه لو كان للقاتل لوقف لو ولم يقسم كاللقطة فجوابه أنه للغانمين وإنما للقاتل حق التقديم فإذا لم تعلم عين القاتل اشترك فيه الغانمون فإنه حقهم ولم يظهر مستحق التقديم منهم فاشتركوا فيه فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيما حازه المشركون من أموال المسلمين ثم ظهر عليه المسلمين أو أسلم عليه المشركون في البخاري أن فرسا لابن عمر رضي الله عنه ذهب واخذه العدو فظهر عليه المسلمين فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابقى له عبد فلحق بالروم فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد في زمن ابي بكر رضي الله عنه وفي سنن ابي داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي رد عليه الغلام وفي المدونه والواضحه ان رجلا من المسلمين وجد بعيرا له في المغانم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدته لن يقسم فخذه وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته وصح عنه أن المهاجرين طلبوا منه دورهم يوم الفتح لمكة فلم يرد على أحد داره وقيل له أين تنزل غدا من دارك لمكة فقال وهل ترك لنا عقيل منزلا وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وثم عقيل على رباع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فحازها كلها وحوى عليها ثم أسلم وهي في يده وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أسلم على شيء فهو له وكان عقيل ورث أبا طالب ولم يرث عليه لتقدم إسلامه على موت أبيه ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مراث من عبد المطلب فإن هباه عبد الله مات وأبوه عبد المطلب حي ثم مات عبد المطلب فورثه أولاده وهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ومات أكثر أولاده ولم نعقبوا فحاز أبو طالب رباعه ثم مات فاستولى عليها عقير دون علي باختلاف الدين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فاستولى عقيل على داره فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل منزلا وكان المشكون يعمدون إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة فيستولون على داره وعقاره فمضت السنة أن الكفار المحاربين إذا أسلموا لم يضمنوا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال ولم يردوا عليهم اموالهم التي غصبوها عليهم بل من أسلم على شيء فهو له هذا حكمه وقباؤه صلى الله عليه وسلم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيما كان يهدى إليه كان أصحابه رضي الله عنهم يهدون إليه الطعام وغيره فيقبل منهم ويكافئهم أضعافها وكانت الملوك تهدي إليه فيقبل هداياهم ويقسمها بين أصحابه ويأخذ منها لنفسه ما يختاره فيكون كالصفي الذي له من المغنم وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اغدئت إليه أقبية من ديباج مزراتا بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة من أوفل فجاء ومعه النسور ابنه فقام على الباب فقال ادعه لي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فتلقاه فاستقبله وقال يا ابا المسور خبأت هذا لك واهدى له ابن طوقس ناريه ام ولده وسيرين التي وهبها لحسان وبغله شهباء وحمارا واهدى له النجاشي هديه فقبلها منه وبعث اليه هديه عوضها وأخبر انه مات قبل أن تصل إليه وأنه ترجع فكان الأمر كما قال وأهدى له فروة من فاثة الجناني بغلة بيضاء ركبه يوم حنين ذكره المسلم وذكر البخاري أن ملك أينه أهدى له بغلة بيضاء فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة وكتب له ببحرهم وأهدى له أبو سفيان هدية فقبلها وذكر أبو عبيد أن عامر بن مالك ملاعب الاسنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فرسا فرده وقال إن لا نقبل هدية مشرك وكذلك قال لعياد المجاشعي إن لا نقبل زمن المشركين يعني رفدهم قال أبو عبيد وإنما قبل هدية أبو سفيان لأنها كانت في مدة الهدنة بينه وبين اهل مكة وكذلك المقوقس صاحب الإسكندرية إنما قبل هديته لأنه أكرم حاطب بن أبي بلتعه رسوله إليه وأقر من موته ولم يؤيسه من إسلامه ولم يقبل صلى الله عليه وسلم حدية مشرك محارب له قط فصل وأما حكم هدايا الائمه بعده فقال سحون من أصحاب مالك إذا أهدى أمير الروم هدية إلى الإمام فلا بأس بقبولها وتكون له خاصة وقال الأوزعي تكون للمسلمين ويكافئه عليها من بيت المال وقال الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه من أهداه الكفار للإمام أو لأمير الجيش أو قواده فهو غنيمة حكمها حكم الغنائم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال الاموال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها ثلاثة الزكاة والغنائم والفي فأما الزكاه والغنائم فقد تقدم حكمهما وبينا أنه لم يكن يستعب الأثناف الثمانية وأنه كان ربما وضعها في واحد وأن حكمه في الفي فثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قصد يوم حنين في المؤلفة قلوبهم في المؤلفه قلوبهم من الفي ولم يعط الانصار شيئا فعاتبوا عليه فقال لهم الا ترضون ان يذهب الناس بالشاء والبعير وتنطلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم تقودونه إلى رحالكم فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به وقد تقدم ذكر القصة وفوائدها في موضعها والقصة هنا أن الله سبحانه أباح لرسوله من الحكم في مال الفيء ما لم يبح غيره وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إني لأعطي أقواما وأدع غيرهم والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي وفي الصحيح عنه إني لأعطي أقواما أخاف ضلعهم وجزعهم واكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الجنى والخير منهم عمرو بن تغلب قال عمر بن تغلب فما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم وفي الصحيح أن عليا بعث إليه بذهيبة من اليمن فقسمها ارباعا فأعطى الأقرع بن حابس وأعطى زيد الخيل وأعطى علقمة بن علاثة وعوينة بن حسن فقام إليه رجل غائر العينين ناتئ جبه كث اللحية محلوق الرأس فقال يا رسول الله اتق الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله الحديث وفي السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع سهم للقربة في بني هاشم وفي بني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس فانطلق جبير بن مطعم واثنين ابن عفان إليه فقال يا رسول الله يا ننكر فضل بني هاشم لموضعهم منك فما بال إخواننا بني عبد المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم بمنزله واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وبن المطلب لا نفتيق في جاهلية ولا إسلام إنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه وذكر بعض الناس أن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن سهند بالقربى يسرف بعده في بني عبد شمس وبني نوفل كما يسرف في بني هاشم وبني المطلب قال لأن عبد شمس وهاشم والمطلب فر إخوة وهم اولاد عبد مناف ويقال ان عبد شمس وهاشما قوانين والصواب استمرار هذا الحكم النبوي وان سهم ذوي القربى لمن هاشم ومن المطلب حيث خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وقول هذا القائل إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم باطل فانه بين مواضع الخمس الذي جعله الله لذوي القربى فلا يتعدى به تلك المواضع ولا يقصر عنها ولكن لن يكن يقسمه بينهم على السواء بين أغنيائهم وفقرائهم ولا كان يقسمه قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين بل كان يصرفه فيهم بحسب المصلحة والحاجة فيزوج منه عزبهم ويقضي منه عن غارمهم ويعطي منه فقيرهم كفايته وفي سنن أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال والأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر رضي الله عنه وحياة عمر رضي الله عنه وقد سجل به على أنه كان يصرف في مصارفه الخمسة ولا يقوى هذا للسنان إذ غاوة فيه أنه صرفه في مصارفه التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه فيها ولم يعدها إلى سواها فاين تعميم الأصناف الخمسة به ولن يدل عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكامه أنه كان يجعل مصارف الخمس كمصارف الزكاة ولا يخرج بها عن الأصناف المذكورة لأنه يقسمه بينهم كقسمة الميراث ومن تأمل سيرته وهديه حق التأمل لم يشك في ذلك وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أمهار بن النبير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق منه على أهله نفقه سنة وفي نفض يحبس لأهله قوت سنتهم ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله وفي السنة عن حوفد المالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أتاه الفيء قسمه من يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا فهذا تفضير منه للآهل بحسب المسلحة والحاجة وإن لم تكن زوجه من ذوي القربى وقد اختلف الفقهاء في الفيء هل كان ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيف يشاء أو لن يكن ملكا له على قولين في مذهب أحمد وغيره وليتدل عليه سمته وهجوه أنه كان يتصرف فيه بالأمر فيضعه حيث أمره الله ويقسمه على من أمر بقسمته عليهم فلم يكن يتصرف فيه تصرف المالك بشهوته وإرادته يعطي من أحب ويمنع من أحب وإنما كان يتصرف فيه تصرف العبد المأمور ينفذ ما أمره به سيده ومولاه فيعطي من أمر بإعطائه ويمنع من أمر بمنعه وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فقال والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنعه إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت فكان عطاؤه ومنعه وقسمه من مجرد الأمر فإن الله سبحانه خيره بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيده ومرسله والملك الرسول له أن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء كما قال تعالى للملك الرسول سليمان هذا عطاؤنا فن أو أمسك بغير حساب أي أعطي من شئت وامنع من شئت لا نحاسبك وهذه المرتبه هي التي عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم فرغب عنها إلى ما هو أعلى منها وهي مرتبة العبوديه المحضة التي تصرف صاحبها فيه مقصور على امر السيد في كل دقيق وجليل والمقصود أن تصرفه في الفيء بهذه المثابة فهو منكم يخالف حكم غيره ملك يخالف حكم غيره من المالكين ولهذا كان ينفق مما اثاء الله عليه مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب على نفسه واهله نفقه سنتهم ويجعل الباقي في القراء والسلاح عده في سبيل الله عز وجل وهذا النوع من الأموال هو السهم الذي وقع بعده فيه من النزاع ما وقع إلى اليوم فأما الزكوات والغنائم وقسمة المواريث فإنها معينة لاهلها لا يشركهم غيرهم فيها فلم يشكل على ولاه الأمر بعده من أمرها ما أشكل عليهم من الفيء ولم يقع فيها من النزاع ما وقع فيه ولولا إشكال أمره عليهم لما طلمت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها من بركته وظنت أنه يورث عنه ما كان ملكا له كسائر المالكين وخفي عليها رضي الله عنه حقيقة الملك الذي ليس مما يورث عنه بل هو صدقه بعده ولما علم ذلك خليفته الراشد البار الصديق ومن بعده من الخلفاء الراشدين لم يجعلوا ما خلفه من الفيء ميراثا يقسم بين ورثته بل دفعوه إلى علي والعباس يعملان فيه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنزع فيه وترافع إلى بمكرم الصديق وعمر ولم يقسم أحد منهما ذلك ميراثا ولا مكن منه عباس وعليا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 يمتغون فضلا من الله وردوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم إلى آخر الآية فأخبر سبحانه أن ما أفاء على رسوله بجميلته لمن ذكر في هذه الآيات ولم يخص منه خنصه بالمذكورين بل عمم واستوعب ويصرف على المصارف الخاصة وهم أهل القمس ثم على المصارف العامة وهم المهاجرون والأنصار وأتماعهم إلى يوم الدين فالذي عمل به هو وخلفاؤه الراشدون هو المراد من هذه الآيات ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما راه أحمد رحمه الله وغيره عنه من أحد أحق بهذا المال من أحد وما أنا أحق به من أحد والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبد من لوك ولكن على منازل من كتاب الله وقسمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل وبلاؤه في الإسلام والرجل وقدمه في الإسلام والرجل وغناؤه في الإسلام والرجل وحاجته والله لئن بقيت لهم ليأتي أن الراعي من جبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه فهؤلاء المسمون في آية الفيء هم المسمون في آية الخمس ولم يدخل المهاجرون والأنصار وأتباعهم في آية الخمس لأنهم المستحقون لجنة الفيء وأهل الخمس لهم استحقاقان استحقاق خاص من الخمس واستحقاق عام من جنة الفيء فإنهم داخلون في النصيبين وكما أن قسمته من جنة الفيء بين من جعل له ليس قسمة الاملاك التي يشترك فيها المالكون كقسمة المواريث والوصايا والاملاك المطلقة بل بحسب الحاجة والنفع والغناء في الإسلام والبلاء فيه فكذلك قسمة الخمس في أهله فإن مخرجهم واحد في كتاب الله والتنصيص على الأصناف الخمسة يفيد تحقيق إدخالهم وأنهم لا يخرجون من أجل الفيء بحال وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم كأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهم كما أن الفيء العام في آية الحشر للمذكورين فيها لا يتعداهم إلى غيرهم ولهذا أفتع أئمة الإسلام كمالك والإمام أحمد وغيرهما أن الرافضة لا حق لهم في الفيء لأنهم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهذا مذهب أهل الإيمان واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه يدل من القرآن وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وقد اختلف الناس في آية الزكاة وآية الخمس فقال الشافعي تجب قسمة الزكاة والخمس على الأصناف كلها ويعطي من كل صنف ليطلق عليه اسم الجمر وقال مالك رحمه الله وأهل المدينة بل يعطي في الأصناف المذكورة فيهما ولا يعدوهم إلى غيرهم ولا تجب قسمة الزكاة ولا الفيء في جميعهم وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة بقول مالك رحمه الله في آية الزكاه وبقول الشافعي رحمه الله في آية الخمس ومن تامل النصوص وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وجده يدل على قول أهل المدينة فإن الله سبحانه جعل أهل الخمس هم أهل الفيل وعينهم اهتماما بشأنهم وتقديما لهم ولما كانت الغناء خاصة بأهلهم بأهلها لا يشوقهم لما سواهم نص على خمسها لأهل الخمس ولما كان الفيء لا يختص بأحد دون أحد جعل جولته لهم وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم فسوى بين الخمس وبين الفيء في المصرف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف سهم الله وسهمه في مصالح الإسلام وأربعة أخماس الخمس في أهلها مقدما للأهم فالأهم والأحوج فالأحوج فيزوج منه عزابهم ويقضي منه ديونهم ويغذل الحاجه منهم ويعطي عزبهم حظا ومتزوجهم حظين ولم يكن هو ولا أحد من خلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ولا بالقربى ويقسمون أربعة أخماس الفيء بينهم على السبيل ولا على التفضيل كما لم يكون يفعلون ذلك في الزكاة فهذا هديه وسيرته وهو فصل الخطاب ونحن الصواب فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالعهد لعدوه وفي رسلهم أن لا يقتلوا ولا يحبسوا وفي النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه نقض العهد ثبت عنه أنه قال لرسول المسيلمة الكذاب لما قال نقول انه رسول الله لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتكما وثبت عنه انه قال لابي رافع وقد ارسلته اليه قريش فاراد المقام عنده وانه لا يرجع اليهم فقال اني لا اخيس بالعهد ولا احبس البرد ولكن يرجع الى قومك فان كان في نفسك الذي فيه الان فارجع وثبت عنه أنه رد إليهم أبا جندا للعهد الذي كان بينه وبينهم ان يرد إليهم أن يرد إليهم من جاءه من المسلم ولم يرد النساء وجاءت سبيعة الأسلمية المسلمة فخرج زوجها في طلبها فانزل الله عز وجل يا أيها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فإن علمتم مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار الآية فاستكلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرجها إلا الرابط في الإسلام وأنها لم تخرج لحدث أحدثت في قومها ولا بغضا لزوجها فحلفت فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها مرها ولم يردها عليه فهذا حكم الموافق لحكم الله ولم يجئ شيء بنسخه ألبته ومن زعم أنه منسوخ فليس بيده إلا الدعوة المجردة وقد تقدم بيان ذلك في قصة الحديبية وقال تعالى واما تخافن من قوم خيانتهم فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين وقال صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين قوم عهد فلا يخلن عقدا ولا يشدنه حتى يمضي امده أو يمضي إليهم على سواء قال الترمذي حديث حسن صحيح ولما أثبت قريش حضيفة بن يمان وما اطلقوهما وعهدوهما أن لا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خارجين إلى بدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الأمان الصادر من الرجال والنساء ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وثبت عنه انه اجار رجلين اجارتهما ام هانئ ابنه عمه وثبت عنه أنه اجار ابا العاص بن الربيع لما اجارته ابنته زينب ثم قال يجير على المسلمين أدناهم وفي حديث آخر يجير على المسلمين ادناهم ويرد عليهم اقصاهم فهذه اربع قضايا كليه أحدها تكافؤ دمائهم وهو يمنع قتل مسلمهم بكافرهم والثانيه أنه يسعى بذمتهم ادناهم وهو يوجب قبول امان المراه والعبد